بسم الله الرحمن الرحيم موقع الصريق الى الله يقدم الحمد لله واشرع لا إله إلا الله رحمه لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تكلم موسى عبده تسليما ولم يزل بخلقه عليما اي و مما اثبته ربنا عز وجل لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليم عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطه رسول بينه بينه بل اسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقه بذاته كما شاء وعلى ما اراد قال الله عز وجل في سوره البقره يلكر وصول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ان من كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم كلمه الله الله عز وجل فاعل كلم ورفع الله بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم هذه المساله مساله كلام الله عز وجل احد المسائل التي وقع فيها اشتراك كبير بين اهل السنه وبين اهل البدعه وصارت علامه مميزه من علامات منهج اهل السنه والجماعه وقع بسببها محنه الامام احمد رحمه الله تعالى لما تسلط المعتزله على المامون ومن بعده في امتحان الناسخ وخلق القران تسلطوا عليه واقنعوه بان ينتهل الناس في مساله خلق القران واجاب اكثر الناس مكرهين ان يقولوا ان القران مخلوق وذلك لبلعه المعتزله في نفي الصفات وكان اظهر مساله حدث فيها ذلك مساله الكلام يقولون ان الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهكذا فهم يقولون ان الصفات مخلوقه فمن ضمن الصفات صفه الكلام فقالوا الكلام مخلوق القران كلام الله فقالوا مخلوق وهذه البدعه كانت من اشد البدع خطرا على عقيده التوحيد والايمان باسماء الله وصفاته لانها في النهايه تعطيل لها واثبات الفاظ بلا حقيقه يوشك بعد حين ان ينتقل اهل البدعه الى المرحله التي تليها وهي نفي الاسماء والصفات بدعه الجهميه كما بينا مرادهم في نفي استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه من قبل انهم يريدون ان يصلوا الى التعطيل المحض وانهم يريدون ان يقولوا ان الهك الذي في السماء ليس بشيء فهم زنادقه ولا يرضى بالله بللوا اهل الاهواء والبدع الذين احسن بهم طوائف من الناس الظن ف ناتحو بهذا الكلام الفظيع وزاد البلاء حين امتحنوا نسبه وثبت الامام احمد رحمه الله ثبتا عظيما وبقي في السجن اكثر من سنتين بعد تعذيبه وضربه لانه يئبى ان يقول ان القران مخلوق ويقول قرانك كلام الله غير مخلوق الى ان اظهر الله عز وجل المحنه ونصر السنه وانقرضت المعتزلة بأفكارها كلها بظلمهم وبغيهم واعتوهم والحمد لله رب العالمين في هذه القصة في الجملة آية من آيات الله سبحانه وتعالى فبعد وصول المعتزلة إلى أعلى المناصب الدنيوية كانوا هم القضاء والمفتي وكانوا هم المفتين وكان الخليفه منهم يمتحن الناس على مذهبهم ولا يرضى بالله ومع ذلك فاين المعتزله الان عباره عن كتب مهجوره وعقائد مذمومه عند اهل الايمان في كل بلاد الاسلام الحمد لله تبارك وتعالى لم تبق الا خزعبلات مؤثره على كثير من الناس لكنها ليست كبدعتهم الاولى نعم اثروا على فرقه كبيره من المنتسبين للسنه وهم في حقيقتهم ليسوا من اهل السنه فرقه الاشاعره اثروا في هذه المساله تاثيرا كبيرا مساله الكلام حتى قال الاشاعره في الحقيقه بما يوافق مذهبهم في الكثير الا انهم اثبت عنوان اهل السنه وهي انهم يثبتون صفه الكلام لله عز وجل وان كلامه غير مخلوق هكذا قال الاشاعره لكنهم فسروا الكلام بالكلام النفسي دون الحروف ودون الان الفاظ ودون الصوت الذي يمكن ان يسمع نفوا ذلك وقالوا ان هذا الذي نتلوه هو عباره وحكايه عباره وبعضهم يقول حكايه عن كلام الله سبحانه وتعالى فكانت هذه المساله من المسائل التي يظهر بها يعني صحه اعتقاد الانسان منذ وقعت هذه النحله وكان اصل ظهورها مخالفه هدي الصحابه رضي الله عنهم في مصدر التلقي في الاعتقاد وفي غيره وخراصه الكلام فيها ان الله لم يزل متكلما اذا شاء وانه يتكلم بحرف وصوت وان كلامه غير مخلوق ومن ضمن من كلمهم كلم الله عز وجل موسى تكليما وبدا المصنف رحمه الله بهذه المساله كمقدمه لمساله الكلام وتفاريعها لان اجل انها نص كلام الله في كتابه قال تعالى وكلم الله موسى تكليما يقول فاكده بالمصدر مبالغه في البيان والتوضيح وقال تعالى في سوره الاعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائحا فلما افاق قال سبحانك تبته اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكم من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك اخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين الآيه نص قاطع قال وكلمه ربه وقال اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاثبت صفه الكلام لله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى خص موسى عليه السلام به واثبت ايضا انه كتب له سبحانه وتعالى في في الالواح التوراه وهذه كتبها الله عز وجل بيده كما ثبت في الحديث الصحيح وكتب لك التوراه بيده وقال تعالى في سوره مريم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا قرات مخلصا ومخلصا والمخلص من اخلصه الله لعبادته والمخلص من اخلص نيته لله عز وجل قال انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ونادينا والنداء الكلام بصوت يسمع من جانب الطور من جانب جبل الطور الايمن وذلك كما ذكرنا من قبل ان موسى صلى الله عليه وسلم كان متجها الى القبلة ونوديا من جانب الوادي الذي بجوار جبل الطور ان من الناحيه اليمنى من يمين موسى صلى الله عليه وسلم وهو الجانب الغربي وذلك انه كان في اتجاه القبلة فيكون يمين الوادي جانبه الايمن هو الغربي منه ويكون ظهره الى البحر حين كلمه وقربناه نذيا وهذا تقرب روح موسى صلى الله عليه وسلم والنجي هو الذي يكلم دون غيره يكلم سرا أو يكلم دون غيره قال تعالى وَرَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وذلك أن الله عز وجل نبأ هارون بشفاعة موسى لما دع الله عز وجل أن يجعل له وزيرا من أهله فأجاب الله دعوته فهي اعظم شفاعه على الاطلاق في الدنيا ان الله سبحانه وتعالى جعل هارون نبيا بدعاء موسى صلى الله عليه وسلم قال تعالى هل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعل اتيكم منها بقبض او اجد على النار هدا فَلَمَّا أَسَاهَ مُوسَى يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَقْلَعَنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى الى قوله عز وجل قال خذها ولا تخف سنويدها سيرتها الاولى كان موسى صلى الله عليه وسلم عائدا من مدين الى مصر ليزور اهله وكان يريد ان يدخلها خفية وكان في ليلة شاتية مطيرة مظلمة باردة و لم يكن معه يعني من يدله على الطريق وتاه في الطريق وكذلك ذكر يعني ذكر بعضه يعني يعني من مما كان فيه ان امراته امراته كانت يعني في مرض او نحو ذلك فراى موسى صلى الله عليه وسلم نارا فقال لأهلهم كتو اني انست نارا وان سمعنا شعرا بولودها وراى ورودها لعلي اتيكم منها بقبص وذلك جمره من النار على طرف عود او خشبه او نحو ذلك لكي يتدفئ بها من البرد وجعل موسى صلي الله ما يحاول ايقاده زناده قبل ان يرى النار فلم يرى حتى يوقد نارا ليستدفئ فما استطاع ذلك لما اراد الله عز وجل له من الخير العظيم قال لعلي اتيكم منها بقبض وهو ذكرنا الذي جمره من النار في طرف عود او اجد على النار هدى وهو من يدله على الطريق الذي تاه عنه فوجد عندها نور اعظم من النور الذي طلب واراد وذلك ما شرفه الله عز وجل به من وحيه وكلامه ووجد هداية أعظم يعني وجد نورا أعظم من النار ووجد هداية أعظم من الهدى الذي طلبه وجد هدى أعظم ووجد نورا أعظم فلما أتاها نودي أي ناداه الله عز وجل فلما أتاها نودي وهي صريحة في أم النداء كان عندما أتى موسى وهذا يرد على الأشاعرى الذين يقولون ان ان كلام صفة قديمة لا تتعلق بالمشيئة وانه لا يكون في وقت دون وقت لان القران صريح في ان موسى انما نودي وليس فقط سمع النداء انما نودي عندما اتاها اني انا ربك كذيه عن تمثيل لمذهب الاشاعره يحاول البعض ان يقربه للناس وهو مذهب باطل قطعا يخالف صريح القران يقول مثل ما اننا نرى الان مثلا في الليل النجوم فهي في الحقيقه أتت اتى اتى الينا ضوؤها مسافرا منذ سنين ضوئيه طويله وحقيقه الامر انه وصل النور الينا الان اما ان هذا النور كم قطع من السنين الضوئيه منذ بعض بضعه الاف منذ ملايين السنين خرج والله اعلم هل ما زال في اللحظه التي نحن فيها هذا النجم مثلا موجودا ام لا لكن النور وصل الينا الان فهذا حين وصلنا فيقولون ان موسى سمع كلام الله وليس عندهم بصوت وانما سمع كلام الله عز وجل كما يجوز أن يقال عندهم ذاق أو شم أو لمس لأن كل موجود يمكن أن أدرك بالحاسي الخمس عندهم فيضربون المثال على ذلك أن موسى عليه السلام إنما سمع النداء عندما وزيلت الحجب بينه وبين الأزل وأن هذا النداء ليس عندما جاء موسى ولذلك نجد من كلام الشيخ الإسلامية رحمه الله النموذج ان الله كلم موسى حين كلمه ولم يقولوا العقيده ان السنه ان الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك وهذا واضح جدا من الايات الكريمه فلما اتاه نودي وليس انه سمع فقط النداء انما اتاه وذلك لانهم يذهب اهل السنه يثبتون ان الله لم يزل متكلما اذا شاء يعني في الوقت الذي شاء إذا دي لبقى الزمان إذا شاء حين شاء عز وجل فهو يتكلم حين شاء وأسكت حين شاء ليس كالصفة الذاتية مطلقا التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة كصفة الحياة مثلا كما ذكرنا من قبل الفرق بين صفة ذات وصفة الفعل قلنا أن صفة الحياة كمالها صفة القدرة كمالها ان لا تتعلق بالمشيئه فلنقول يحيى اذا شاء ويموت اذا شاء او يقدر اذا شاء ويعجز اذا شاء نعوذ بالله بل هي صفه ذاتيه لازمه لله عز وجل ازلا وابدا اما صفه الافعال فهي قديمه النوع حادثه الافراد لم يزل له متصفا بها ازلا انه يفعلها حين شاء حادثه الافراد يعني في الوقت الذي يشاء يقع احاد هذا الامر من صفات الرب سبحانه وتعالى يعني كلام الله سبحانه وتعالى يكون في زمان معين حيث حين يشاء سبحانه وتعالى يسمعه ما يشاء ويتكلم به حين يشاء والنصوص على ذلك كثيرة جدا من هذه الايه فلما اتاها نوديا يا موسى فهو نودي عندما اتا وليس انه فقط سمع النداء قال تعالى فلما اتاها نوديا يا موسى اني انا ربك صخنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وهذا من اعظم الادله على ان الله كلامه صفه من صفاته لانه اذا خلق كلامه في الشجره كما يزعم المعتزله وكما يقول المفسرون منهم خلق كلامه فسمعه موسى من الشجره فكانت الشجره هي القائله اني انا ربك هذا كفر بواح لا خفاء فيه فالذي يقول اني انا ربك لا يمكن ان يكون مخلوقا غير الله يقول هذا الكلام والكلام لا بد له من متكلم ولا يكون من قام به محقا اذا كان هذا مخلوقا يقول اني انا ربك نعوذ بالله هذا من اوضح الادله على تكفير من قال بخلق القران لانه يزعم ان المخلوق هو الذي قال اني انا ربك يقولون خلق كلامه في الشجره او في اي شيء فكلم فسمع موسى هذا الكلام فاذا هذا ليس بكلام يعني الذي تكلم الله عز وجل به هم لا يثبتون ذلك بل يكونوا خلق فاني انا ربك كلام مخلوق نعوذ بالله قال تعالى فخلعنا عليك قيل لانه ما كان من جلد حمار غير ذكي غير مركب سبتاد عليك يا مسعود انك بالوادي المقدس المطهر المبارك قوا اسم للوادي على اصح الاقوال وانا اخترتك اصطفاك الله عز وجل لرسالته وبعثه ونبوته وبتكليمه عز وجل فاستمع بما يوحى بما يوحى اليه من كلام الله ويعلم به في خفاء والوحي والاعلام في خفاء وكيف يكون وحيا وهو كلام مباشر لا يزال وحيا لانه لم ير الله عز وجل قال تعالى وما كان للبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء فهنا الله الذي اوحى مباشره وليس عن طريق ملك جبريل مثلا وانما سمع موسى كلام الله بلا واسطه ولكن من وراء حجاب قال انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني اعظم مساله يطالب بها المكلف ويبدا بها في الدعوه لا اله الا الله توحيد الالوهيه معرفه الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له والبراءه من الشرك المستلزمه للبراءه من اهله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها قيل من نفسي فقد اخفاها عز ود الله عن كل احد الا نفسه عز وجل لتجزا كل نفس اتيه لتجزا كل نفس هذه اللام هنا لام التعديل متعلق باتيه ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزا كل نفس بما تسعى وليس تزعلقه باخفائها بل بإتيانها انما يحاسب الناس ويجازون اذا اتت الساعه فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه هذا فساد في الاعتقاد وفساد في الاراده وهذا هو الفساد كله لا يؤمن ولا يصدق وهو مستتبع للهوى استتباع الشهوات والفساد الاعتقاد كلاهما مهلك وناذ بالله فتربى تهلك و ذكر باقي الايات في كلام الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وقال وقال تعالى في سوره الشعراء واذا نادى ربك موسى انئث القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون اي يذكر اذ اي حين نادى ربك موسى وهي صريحه جدا ايضا وااذ ماذا ربك موسى واذكر حين رأ... نادى ربك موسى فيا وضعه جدا في اثبات ان كلام الله حين يا وقال تعالى في سوره النمل اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم منها بخضر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون تستدفئون كما ذكرنا كانت ليله بارده مظلمه مطيره فكان هذا امر شديد وتاه في الطريق صلى الله عليه وسلم ليكون الالتجاء الى الله اعظم فيكون يعني التلقي في تلك الحال اعظم والله اعلم وأعلم قال فلما جاءها نودي يا انبورك من في النار ومن حولها من في النار ومن حولها من الملائكه راى موسى صلى الله عليه وسلم شجره تطرب تطرم فيها النيران وتزداد اخضرارا راى نارا تشتعل في هذه الشجره يقال كانت شجره تعوسا كلما ازدادت النار اضاءه نورا ونورا كلما ازدادت الشجره نضاره وخضره توقف متعجبا بورك كفوا الخيط في دعنت فيه البركه وهم الملائكه الذين في النار التي هي نور ومن حولها من الملائكه كذلك وسبحان الله رب العالمين تنزيه له عز وجل عن مشابهه المخلوقات وان يحل عز وجل في احد من خلقه تعالى عز وجل عن ذلك يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما رااها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقبه ام جان نوع من الحيات سريع الحركه جدا راى ثعبانا عظيما قد تحولت العصا الى ثعبان عظيم كانه هذا النوع من الحيات التي تتحرك بسرعه فخاف موسى عليه السلام خوفا فطريا طبيعيا فولى مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت قال تعالى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لما أمره الله بذلك زال خوفه عليه السلام قال تعالى إلا من ظلم هنا الاستثناء منقطع إلا لنعنى لكن ومن ظلم ومن ظلم ليس من المستثنى منه المرسلون كما ذكرنا الجملة تمت إني لا يخاف لدي المرسلون لكن من ظلم هو يخاف والرسل لم يظلم ذلك نقول استثناء هنا استثناء منقطعة كما قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهم في الجنة لم يذوقوا الموتة الأولى المستثنى من غير المستثنى منه انما ذاق الموتة الاولى قبل ان يدخلوا الجنة كما تقول في يعني مثال في اللغة تقول ليس احد من النساء حاضرا الا الرجال بمعنى لكن الرجال حاضرون ولا تعني بذلك ان النساء ان الرجال من الايه من النساء ولذلك الا من ظلم يعني هو الذي يغلط قال ثم بدل حسن بعد سو فاني غفور رحيم ثم هنا عطف جمله على جمله مش عطف الفعل على الفعل لان من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فان الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه ولا يجعله يخاف لان المؤمنين قد وقعت منه ظروف وهنا عطف جمله على جمله ثم هنا لعطف جملت الا من ظلم لكن من ظلم يخاف ثم ان الامر ان من بدل حسنا بعد سوء فان الله غفور رحيم فالله أعلى وأعلى الجملة لا تستقيم إن شاء الله أو المعنى لا يستقيم إلا بذلك إن شاء الله إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم يعني لكن من ظلم يخاف هل الذي يخاف الذي ظلم ثم بدل حسن ما سوء لكن من ظلم تمت الجملة الثانية ثم إن الأمر أن من بدل من ظلم ثم بدل حسن بعد سوء فإن الله غفور رحيم قال تعالى وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ خرجت كأنها قطعة من الشمس تنير أو قطعة من القمر من غير داء فيها من غير برس من غير مرب من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وليع ذب الله تسع الآيات العصر واليد فيه ضمن هذه تسع وقال في تسع يعني هي ضمن تسع ايات وباقي التسع قال الله عز وجل لقد اقابنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون فالسنين ونقص الثمرات ايتان قال فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات وهذه ارجح الاقوال التسع الآيات وقيل فلق البحر ضمن ذلك والأول أظهر لأن الله قال في تسع الآيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوموا في تسعين ذي الآيات كانوا يدعون بها إلى الإيمان أما فلق البحر فكانت لإهلاكهم وبهذا هلكوا والحمد لله رب العالمين نسأل الله أن يهلك الظالمين المجرمين أنفى لهم وقال تعالى في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطل نارا فلما قضى موسى أوفى الأجلين عشر سنين فيما اشترطه عليه أو زوجته رضي الله تعالى عنه الرجل الصالح من مدين وعلى الصحيح ليس بشعيب عليه السلام بل هو بعده وسار بأهله إلى مصر آنس من جانب الطور نارا وجد ورأى نارا في جانب جبل الطور بسيناء قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون والجذوة والقبث هما القبس ما يقتبس من النار وانما يكون ذلك عن طريق الجذوة التي هي كما ذكرنا جمره من النار على طرف عود او نحو ذلك هي دي الجذوة اساسا القبس ما يقتبس منها لانه يؤخذ منها لغيرها وانما يكون عن طريق الجذوة لعلكم تصلون تتم فلما اتاها نوديا من شاطئ الوادي الايمن في البقاعات المباركه سمع موسى النداء من جانب الوادي شاطئ الوادي جانب الوادي الايمن الذي يعني يميني وكما ذكرنا كان هذا هو الجانب الغربي منه وما تنتبي جانب الغربي اي بالجانب الغربي فحتى يكون نتخيل كده لو على شبه جزيره سيناء حتى يكون الذي يمينه هو هو اتجاه الغرب لابد ان يكون ايه ظهره البحر المتوسط ووجهه الى الايه الى الجنوب الى القبله فيكون الجانب الغربي هو عن يميني موسى صلى الله عليه وسلم قال فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره سمع النداء من الشجره وليس ان الشجره تكلمت ولا ان الله حل في خلقه تعالى سبحانه وتعالى وانما هو سمع الكلام من هذه من هذا الموضع قال اي قال نوديا من شاطئ الوادي الايمن في البقاعات المباركه من الشجره اي يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القع عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقب ولا تخف انك من الامنين وهذا الذي جعلنا نقول ان الاستثناء في سوره النمل منقطع لانه قال اني لا اخاف لدا موسى وما كان موسى ليخاف بعد ان قال الله له انك من الامنين ما كان يمكن غير ذلك ولذلك الا هنا بمعنى لكن كما ذكرنا والله اعلم قال اسلك يدك في ذيبك تخرج بيضاء من غير سوء في وضم اليك جناحك من الرهب وذلك انه ان راه الله عز وجل انه اذا وقع في خوف ضم اليه يده ووضعها على جانبه وجانب قلبه فيسكن قلبه كذلك العصا واليد اليد التي هي كضوء الشمس او القمر اناره بيضاء من غير ضرر من غير مرض والتي يضمها الى جانبه ليطمئن قلبه هذه ايه والايات الثانيه العصا او الاولى فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين الايه والقران منبرئ من ذلك وفي الصحيحين من حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام عند ربهما وفيه قول ادم لموسى انت موسى الذي اصفاك الله تعالى لرسالاته وبكلامه تفقنا على صفر وفيهما من حديث الشفاعه قول ابراهيم عليه السلام ولكن عليكم بموسى فانه كريم الله وفي روايه ولكن اتوا موسى عبدا اتاه الله التوراه وكلمه تكليما وفي روايه ولكن اتوا موسى عبدا اتاه الله التوراه وكلمه وقربه نذيا تفقنا على صفر وهذا في اثبات صفه الكلام من جهتين اثبته اثبته ان الله كلم موسى تكليما وان اثبات التوراه فان التوراه كلام الله البعض قد يسال كيف اختلفت الالفاظ في الصور المختلفه ومعلوم ان الله عز وجل كلم موسى بما يفهمه موسى صلى الله عليه وسلم وكالتوراه بالعبرانيه وهي كلام الله عز وجل وليس أن الله كلمه بالعربية فهذه من كلام الله عز وجل حكاية عن ما كلم الله به موسى لا نقول أن نقسم هذا ترجمة لما كلم الله به موسى وهذا من التنوع الذي في أعلى درجات البلاغ والإتقان والله أعلى وأعلى فهذه الكلمات اولا القران كلام الله ذلك تلك القدر العربيه لم تزل كذلك الله عز وجل بكلامه سبحانه حكم ما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم وليس ان الله كلم موسى بالعربيه بل كلمه بالعبرانيه سبحانه وتعالى والله اعلم اعلم قال فقد اخبرنا الله عز وجل انه اصطفى عبده موسى بكلامه واخصه باسماعه اياه بدون واسطه وانه ناداه وناجاه وكلمه تكليما واخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه واخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في اصح الروايات فاي كلام افصح من كلام افصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واي بيان اوضح من بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وباي برهان يقنع من لم يقنع بذلك فباي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وفي هذا اعلى دلاله وابينها وبيناها واوضحها على خصوص صفه الكلام لربنا عز وجل وانه يتكلم اذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من من يشاء اسمعوا موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما اود يعني كيف سمع مت كلام الله وكيف كان يعني استقبال ادونه بذلك لا نعلم الكيفيه والله اعلم وقال وقد ثبت بالكتاب والسنه نداءه الابوين عليهما السلام اذ يقول تعالى وناداهما ربهما الم انهكما عن تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مريب قال وان الملائكه تسمع كلام الله بالوحي كما قال تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير اي حتى اذا زال الفزع عن قلوب الملائكه الذين خروا سجدا لما سمعوا صوت كلام الله قالوا لبعضهم ماذا قال ربكم قالوا لبعضهم قال الحق وهو العلي الكبير وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قض الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضوعا لقوله خضوعا وانقيادا ودلا لك لك لك لقوله سبحانه وتعالى كانه سلسله على صفوان كان الصوت الذي تسمعوه في القوه والشده صوت فيلسله وقعت على صخر وذلك بيان لشده الصوت تقريب لإذهان العباد بما يعلمون فيه من شده الصوت قال فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير وفيهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا ماذا جبريل ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض نما جعلنا منهم يا رب وهذا فيه اثبات ان هذا يقع في وقت معين لانه قال اذا احب الله عبدا ماذا جبريل فهو الله عز وجل لا يحبه في وقت معين وينادي جبريل في وقت معين والنداء هو الكلام بصوت كما ذكرنا قال وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيقول إذن الله يقول لرسل وكذا كلامه قالوا لا علم لنا إنك أنت علام العلوم وقال تعالى: ويوم احشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء ياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون وقال تعالى: ويوم نحشر من ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون اي يضم او يتقي وقفوا اوائلهم حتى ينضم اليهم اواخرهم قال تعالى حتى اذا جاء وقال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون حق عليهم قول الله بالعذاب بما ظلموا الله عز وجل قدر عليهم ذلك بسبب يعني لا قدر عليهم العذاب بسببه ما هو السبب للعذاب الظلم وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا ادبتم المرسلين وانه يقول اهل الجنه سلام عليكم كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم الا اعلى ما يسمعون واعظم ما يسمعون ان يسمعوا سلام كلاما من الله عز وجل لا بلاغا ولا حكايه قال سلام قولا قولا من رب الرحيم رسول الله عليهنا منهم وانه يقول لاهل النار اختوا فيها ولا تكلمون والقران ممترئ بذلك من قال ويقول وقال الله عز وجل يقول الله غالب ذلك كثير قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وفي الصحيح عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا فيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه وبينه من يترجم عنه من يبلغه فينظر ايمن منه فلا يرد الا ما قدم وينظر اشم منه ايثر منه فلا يرد الا ما قدم انظروا امامه فلا يرد الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره اتمنى ان نلتقي بكلمه طيبه وفيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله امرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى الناس نعوذ بالله من النار اشتفق عليه فيقال من كل كم فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون نسأل الله العافية هنا تصريح بذكر الصوت وقال ينادي بصوت وهو نص واضح جدا وكلاهما يعني ينادي وينادأ مثبت لأن الله عز الله تكلم بصوت وفي البخاري تعليقا عن جابر بن رضي الله عنه عن عبد الله بن بنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك وانا الديّان سبحانه وتعالى اسنده حسن رواه البخاري معلقا في كتاب التوحيد وصله هو في الادب المفرد وفي خلق افعال العباد واحمد والحاكم والبيهقي في الاسماء والصفات محصنا الحافظ اسناده وفيه في البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيه عن عنه رضي الله عنه قال يقول الله تعالى مالي عبد المؤمن عندي جزاء اذا انا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الى الجنه رواه البخاري واحمد وفيه من حديث الشفاعه يقول الله عز وجل من كان في قلبه مثقال حبه من ايمان فاخرجه وفيه من حديث اخر اهل الجنه دخول الجنه فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنه فان لك مثل الدنيا وعشره امثالها ان لك نِصْلَ الدُنيا وعَشْرَةَ ثَرِيها وفيه من كلامه تعالى مع اهل الموقف قوله تعالى لتتبع كل امة ما كانت تعبد وقوله عز وجل المؤمن انا ربكم فيقولون انت ربنا كل هذا من الاحاديث الثابتة الصحيحة وجميع الاحاديث القدسية تثبت كلام الله اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل او يقول الله عز وجل يقول وفيه في باب في الصحيح في البخاري في باب كلام الرب عز وجل مع اهل الجنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا اهل الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك لبيك يعني اجابه لامرك بعد اجابه وسعديك يعني نحن في طاعتك وخدمتك نحن في ما تأمرنا به والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعط احد من خلقك فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب اي شيء افضل من افضل من ذلك فيقول حل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا اتفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الله تعالى انا مع عبدي حيث ما ذكرني وتحركت به شفتاه ايوه تحركت بذكرى شفتاه هذا صحيح رواه البخاري ومعلقا في كتاب التوحيد وابن ماجه واحمد صححه المحبان والحاكم والالباني وفيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال يقول الله عز وجل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل اذا اردت عبدا اذا اراد عبدي ان يعمل تيا فلا تكتبوها عليه حتى يعملها وفيه من حديث ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه يعني ما شانها قالت هذا مقام العائد بك من القطيع فقال الا ترضين ان اصل من وصلك وااقطع من قطعك قالت رضيت رب هذا حديث متفق عليه وفيه من حديث من حديث ابو ريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه اي عند الموت وعندما يرى ما اعد الله له من الرحمه والنعم وفيه من حديثه حديث ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وفيه في قصه المدني المستغفر الحديث وفيه فقال ربه اع فقال ربه علم عبدي ان له ربًا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي وذكر الحديث وفيه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكفر الحديث وكل ذلك في الصحيح وفيه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السماوات والارض وفيه ثم يهزهن السماوات الارض ثم يقول انا الملك انا الملك اين ملوك الارض اتفقنا على صحته وفي حديث وفيه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ساله كيف سمعت ابن عمر كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الندوه قال قال يدنو احدكم من ربه حتى يتابع عليه كنفه اي فترة فيقول فيقول تعالى عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اللهم استر عوراتنا وامرنا انه مستردون وبنا واغفرها لنا يا رب العالمين في صحيح مسلم من هذه انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لاهون اهل النار عذابه لو كانت لك الدنيا وما فيها فكنت مفتديا بها فيقول نعم نعوذ بالله فيقول قد اردت منك اهونا من هذا وانت في صلب ادم ان لا تشرك ولا ادخلك احسبه قال ولا ادخلك النار فابيت الا الشرك نعوذ بالله من الشرك عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقول له الم اجعل لك سمعا وبصرا وما له ولد وسخرت لك الانعام والحرث وتركتك ترعى وتربع فكنت تظن انك ملاقي يومك هذا فيقول لا فيقول له اليوم انساك كما نسيتني اني اتركك في العذاب كما تركت تعصي فقوله الحديث رواه مسلم وهو صريح في الدلاله على ان كل الناس يكلمهم الله عز وجل لكن من كفر والمنافقين كلام تذكيد ما يودون ان يكلمهم الله ذلك الكلام كما انهم يرونه هذا الحديث اجابه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال هذا الحديث فقال ان تضرون في رؤيه الشمس وان تضرون في رؤيه القمر ثم قال ياتى العبد يوم القيامه وروه الترمذي وخلاصه ايه نريه ومعنى قول اليوم انساك كما نسيتني اليوم اتركك في العذاب وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها في قصه الافك قالت ولكن والله ما كنت اظن ان الله ينزل في في براءتي وحياه وحيه يتلى ولا شأني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في بامر يتلى يشكلها ببعض نسخ ان ينزل الله في براءتي شكلها في براءتي لا هي في براءتي الثانيه هي اللي فيها تشديد ان يتكلم الله في بامر يتلى قالت ولكني كنت ارجو ان يرى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فانزل الله تعالى ان الذين جاءوا بالافتراء عصبه منكم العصر ايات طبق علي ولو ذهبنا ننقل الاحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل وفيما ذكرناه كفايه وهذه الاحاديث الايات والاحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهده لان الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وارادته يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقه يعني مش مجاز مش كلام غير ينسب اليه على صفه الملك والخلق مثلا الا لا يكون كلامه حقيقه ده إن كلام انما ينسب لمن قاله ابتداء لا من قاله خاتما او ناقلا ان انا اقول مثلا قال المصنف رحمه الله ده كلام مين ده كلامنا او ده كان مش كلامه ده كلام المصنف أنا, انا الذي تكلمت لكن انا انقل اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام ينسب الى من قاله ابتداء فهل معنى بكلام حقيقه كلمه لم يزل متكلما مش انه احدثت الاحداث حدثت له صفه الكلام الانسان يكون عاجزا عن الكلام ثم يصير متكلما بعد سنتين وثلاثه واربعه وبعد ذلك يصبح متكلما فلم يكن متكلما ثم صار متكلما في مثل لم يزل متكلما بخلافا ل الكرامية القائلة أنه لم يزل متكلما ثم تكلم لم يزل متكلما إذا شاء تتكلم بمشيئته وربته خلافا للأشائر والكلابية الذين يقولون تكلم بغير مشيئته وكلامه القديم صفة لازمة مثل صفة الحياة لأنهم يمكنون كل صفة الأفعال كما ذكرنا وهذا باطل ايضا يتكلم بما شاء كيف شاء للرد على المشبهه فنحن لا نشبه كلام الله بكلام خلقه ما شاء داخل في الكلام بالمشيه بكلام الحقيقه يسمعه من يشاء من خلقه ولا يقصد ان كلامه بصوت وان كلامه قول حقيقه كما اخبر على ما يليق بعظمته كما قال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وقال تعالى تعالى سلام قولا من رب رحيم وقال تعالى ان القران انه لقول فصل والله هو الهدي والقران كلامه تعالى تكلم به حقيقه كما شاء وهو من فاتحته الى خاتمته شائبه من ذلك وسات ان شاء الله تعالى بحثه بحث قريب القران كلام الله كل هذه الكلمات العربيه تكلم الله عز وجل بها سبحانه وتعالى وكلامه تعالى صفه من صفاتي من لوازم ذاته الصفه يعني اللي هو نوع الكلام صفه الذات عشان كده قلنا لم يزل متكلما ولا يزال متكلما اللي هو القديم النوع لم يزل عز وجل متصفا بهذه الصفه لم تحدث له بعد عجب عنه الكلام لذلك السكوت غير الخرف غير عدم الكلام مطلقا السكوت عادة من كلمة عن إرادة والصحيح إثنت لفظ السكوت أن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إلى شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وساكت عن أشياء رحمة لكم من غير المسيان فلا تسلعنا يقول والصفات تابعة لنوصفها فالصفات البالي تبارك تعالى قائمة به ازليه بازليه باقيه ببقائه لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك لم تتجدد له صفه لم يكن متصفا بها زي ما نقول الكلام ان هو سبحانه وتعالى ما كانش عاجز ان كان ثم تكلم او صار متكلما قال ولا تنفذ صفه كان متصفا بها مش ما مت... لا تزول قال بن هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم المعتزله لما ردوا على الفلاسفه خدمه للدين فاختاروا علم الكلام الخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم والرد على الكفار من الفلاسفه وغيرهم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بما تضمنته الايات والاحاديث من الادله العقليه كاف دور استهداف هذا العلم الباطل ففي الحقيقة جنوا على الدين بهذه البدعة الضلالة <تصفيق> كلام باطل الكلام بأن الفلاتفة أعجاز العلماء إنما ناظر الجهال وكلام أهل العلم مع هؤلاء بالادله العقليه كما ذكرت لك ت... هتقول له قال الله قال الرسول وهو مش مؤمن ما احنا بنقول لا احنا بنضمن يجيب ايه الادله المتضمنه الادلة العقليه التي في كتاب الله عز وجل دي ادله فطريه بدل الكلكعه بتاعتهم التي لا فائده منها وهم نفسهم بيتناقضوا بها 50 مره انا اقرار لهم بمنهجهم في الك... في الاستدلال هو ده اقرار على البطن لكن هذه الفطريه التي تفضي قلوبهم الى الحق هي التي خطر الرسل بها اقوامهم اود الله مالكم اننا نغير ودعوته الى التامل في ملكوت السماوات والارض ادله من القران والسنه كنا شرحنا صفييه من اهل الدنيا يا حبيبه وكان فهو يعني ستره بالحديث فينادي بصوت هل هذا يعني ان هناك اكثر من صوت لله عز وجل منين بقى دي نحن لا نتكلم في ذلك ايه اكثر من صوت جبتها منين قل ان لم يكن هناك صوت اخرى لا قال بصوته لا ما هذا ليس من اللها ولا من مقتضى الحديث انا الذي فهمت انه لازم يقول كده اسال الله ان يشفي مرضى المسلمين جميعا ويغرفهم ويرحم موتاهم وفرج الكرب عن كل مكروم يقول كيف يمكن تجمع بين حديث صحب البطاقة وبين حديث عدان فإن الله حرم على النابي من قال لا إله إلا الله يبتغ بذلك وجه الله دول هم حديثين متفقين على استجمع بينهم لذلك أنهم متفقين على نفس المعنى أن صحب البطاقة إيه إيه اللي حصل له داخل الجنة وهم وافق لأن وقاء إلا إله إلا الله يبتغ بذلك وجه الله بهم لكنين إيه حاجه واحده نجمع بينهما بمعنى ان هذا الرجل قالها باخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك وكان قبل ذلك قد فعل 99 ايه ذنوبا قد فرض ذنوبا تملا 900 جلا فهذا قبل ذلك وقالها باخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك يبقى ده اقتضت المغفره والرحمه لان ذلك الاخلاص التام من مقومات التوبه اذا كان صاحب لغه قد قعد يقول لاشروط لا اله الا الله في قلبه بقدرها الواجب ليه ماذا لم تستثبع القدر الواجب من العمل انه مات على طول والله اعلم اعنده طاقه فيها هذا الاخلاص والعمل كان قبل كده قالها باخلاص تام وقينته الاخلاص ده والقينته التامله ما كانش يلحق يعمل بعديها حاجه هنكلم الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج في فرض الصلوات هذا هو الظاهر والله اعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر الى مستوى اعلى من جبريل عليه السلام دول ما هو اعتقاد القائلين بالوجود المطلق بشرط الاطلاق كفايه بس كده عشان نعرف كلكعه الكلام يعني ايه الوجود المطلق بشرط الاطلاق ها ترى ايه لا ابدا انا قصدي الكلام نفسه الوجود المطلق ده يعني المجرد عن الذات والصفه وجود فقط بشرط الاطلاق ما نفس الكلام بيكرر بس شرط الاطلاق يعني ووجود فقط اللي بيقولوا ربنا له وجود بشطر اطلاق يعني لا ذات ولا اسم ولا صفه امال فلاشط طبعا ده كلام من ابطل البطل دون ما معنى الكلام يا استاذ طه كده انا بعض المعتزله قرأ قوله عز وجل وكلم الله قرأ قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بالنص وليس بالرفع اراها وكلم الله موسى تكليما عشان موسى اصلا يعني ايه مقصور اسم مقصور فالحركه مش هتظهر عليه فلو هو منصوب هو مرفوع يبقى حاجه واحده فقرأ تحريفا لكلام الله كلم الله موسى تكريم مين اللي كلم؟ ساموز زي موسى فاعل والله مفعولهم به تحريف فقال له ماذا تصنع بقوله وكلمه ربه ما تنفعش لا يمكن وهي طبعا القراءه كلم الله موسى موسى مفعول به تكريم سنتوقف بقى كيف يمكن جمع بين المساء وبين حضور الدرس نقولها بالأزام والإقاعها في العصر ونطولها وممكن نقولها نسيب دقائق إن شاء الله قبل المغرب لمن يقولها ويمكن أن تقال بعد المغرب حاجة تغيز وتنرفض يقولون إن المشاركة في الانتخابات أمر واجب كفاية بقى تهريك بقى الله يعني الناس كلها يعني عارف العالم كله عارف التاريخ اللي حتى انها هلاده من كلام السائق غير المذموم خلاص مش اللي عايز يروح يلا روح تروح بعد كل ده يقولوا ديمقراطيه بعد كل اللي بيحصل يقولوا واجب وطني ماشي واجب قومي ماشي بس ما تقولش واجب ديني ما لهش دعوه بالدين هم الناس دول اساسا يعني لو اقول كله حتى ما فيهم المسمونه بالاسلاميين مين منهم يصلح لمثل هذا المنصب الخطير من الولايه مين اللي حقق صوت العلم ان هو يكون على علم عشان يقرر ما يلزم به الملايين من البشر من احكام هتبقى لازمه حتى لو خلفت الشريعه هتبقى هي لازمه بذلك حد منهم حقق ذلك ده بشرط المشروط ان هو يكون بيعرف يقرا ويكتب ان هو يكون لا ليس اميا لكن فين الشرط ان هو عشان يتعرف اللي هيتعرب عليه ده موافق للشرا يقول عليه موافق ولا مخالف للشرا يقول لا مش مش مش موافق ده هيسن حي... حي... قوانين ملزمه لملايين البشر فسبحان الله نسال الله العافيه ثم بعد ذلك يعني ده ده ابسط الشروط الولعلم العداله كل شروط الاخرى بعد ذلك حسنا هل يتفق علم اذن مع قول الله عز وجل ثم خلقنا المضغه عظاما نعم يتفق وذلك ان الخلايا العظميه اسرع تكونا قبل الخلايا اللحميه وليس ان النطفه انت فهمت ان المضغه خلقت عظاما بان كلها بقت عظم كده هيك العظمي انت ما يفهم ذلك احد انت فهمت غلط لا يخلق الله في المضغه في هذه عظاما اي جعل فيها العظام ثم بعد ذلك بعد بدايه تكون الخلايا العظميه تكونت حولها الخلايا اللحميه فضل الله سبحانه وتعالى بعض الرسل صلى الله عليه وبركته على بعض هل هذا التفضيل سيكون في الاخره ايضا لا إن هو انما يظهر في الاخره يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الناس قدر وقال انها الوسيله مرتبه لا تنبغي الا لعبد وارجو ان اكون انا هو منزلته في الجنه لا شك ان التفوق يكون في الجنه يقول اليس قول المقصود قوله بالسلام كانه جساته على زفران هو صوره ضرب الملائكه باجنحتها لا كانه دي كان كلام الرب سبحانه كان الثوت الذي تسمعوه هكذا فسرها اهل العلم الالواح التي كتبها الله لموسى موجوده موجود. الله اعلم هل رفعت ام بقيت الله اكبر الاعلم كتب المجيد ربنا يستر ان شاء الله يبقى موجود بعد بعد الكلام بالنموزه موسى... التوراة كانت ان موسى كانت كلامه خلطيه كلام يعني كلام باطل بشكل ان موسى من بني اسرائيل تكلم بالعبرانيه كما ان كل احد يربيه ابو سيدنا موسى عليه السلام نشا اصلا طوال مده الرضاعه وهي الفتره التي يستقي فيها الطفل الكلمات الاولى كان في حضانه امي حتى تم رضاعه ممكن هو يكون في ان سيدنا موسى عليه السلام كان في في في حضن امه وفي حضانتها ونشا يتكلم بالعبرانيه وان كان يعلم القبطيه بلا شك